وَقَارُونَ وَكِذْعُونَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ دَأَمَهُمْ مُثَابِ الْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَقَدْنَا بِمَنْ ذِى فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاقِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ وَذَٰلِكَ نَادِيَهُ الْأَغْضَبَ مِنْهُمْ مَن أَغْرَبَنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَ لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيئا وهو العزيز الحكيم وتلك لم تنظر به الناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق